بسم الله الرحمن الرحيم الأنفال تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون أفتراه بل هو الحق من ربك لتذر قوم ما أتاه من نذير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 أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُونَ وَقَالُوا أَئِذَا طَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هم برقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا صرنا وسمعنا فرجعنا نعم الصالحة إن موقن ولو شئنا لأتينا كل نفس هدائها ولكن حق القول مني حق القول مني لأملا أن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم نقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزقناهم يوفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرأت أعين جزاؤهم بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يدعون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 أن يخرجوا منها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 إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لم صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون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 أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن